تقولي واشربي وقري عينا فاما ترين من البشر احدا فقولي فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم انسيا فاتت به قومها تحمله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 وجعلني مبارك اينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ودرا بوالدتي ولم يجعلني جبرا شقيا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 وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث لرض ومن عليها وإلينا يرجعون